بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى عندما إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشد فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا ترد إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَاءِ وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنْزَلْتُ قُبْنَا رَتَّلُوهُ وَلَا إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأثقى الذي يؤتي له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى نبتغاء وجه رب الأعلى ولا يرضى.